منع منها بعض أهل العلم وقالوا إنه محرم ولا ينعقد فمن أحرم في يوم الثلاثين من رمضان بالحج فإنه لا ينعقد فيكون إحرامه بالحج حرام ولا ينعقد وأما على قول المؤلف هنا فإن إحرامه يكون صحيح يكون صحيحا صحيح منعقدا لكنه يكره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 وربما اشار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى واستنكر ذلك منه بعض المحققين وقالوا الآية لا تدل على الانعقاد وانما تدل على انها الا مواقيت الحج لارتباط بعضها ببعض والا فاشهر حجيه معروفه شوال وذو القعده وذو الحجه فاذا نقول القول الصحيح في الإحرام بالحد قبل أشهره أنه حرام ولا ينعقد حرام ولا ينعقد بل تكون عمرة تنى. لا علاقة لها بالحد ومثل هذا لو جاء رجل في يوم الثلاثين من رمضان وأحرم بعد العصر في لكنه لم يؤديها إلا بعد غروب الشمس يعني في ليلة العيد فهل يكون قد اعتمر عمرة في رمضان؟ أه؟ كانت العيد ان كانت الليله عيد, عيد فهنا العبره العبره هنا بالاداء وليس وليس بالاشهام بالأداء وليس بالاشهام اذا تحديد الوقت هذا له له أثره له اثره